قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي دع له دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصوق ونفخ في الصور فدمعناهم جمعا فعرضنا جهنم يومئذ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 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزمان ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته واتخذوا آياتي ذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس زلاه خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تفدت كلمات ربي ولو ذينا بمثله مددا قل إن